وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة كَذَلِكَ لِنُثَّتَ بِيفُ آدَكَ وَرَتَّلنُ تَتلا وَلَا يَأتُكَ بِمَتلِد إلااجِ إن كَ بِحَّ وَأَحسَنَ تفسيرا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 بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَّرَ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن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 بِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۚ أُمَّ قَبْضِهِمَا إِلَيْنَا قَبْضًا يسيرا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 ييَ بِغِي بَلْدَة مَيْت وَنَسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۚ فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلا كفورا